بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة بإذن الله عن Inflammations of the lacrimal sac اللي احنا بنسميها Dacryocystitis كنا اتكلمنا قبل كده عن Lacrimal Drainage System وعرفنا ان التيرز بتدخل في البداية خالص في البنكتاي تدخل على الكناليكيلاي وتتخزن شوية في lacrimal sac, علشان بعد كده تعدي في النيزو lacrimal duct وتوصل النوز ايه اللي ممكن يعمل لي Infection في Lacrimal Sac اي Infection في الطب عموما لازم اتكلم فيها عن 3 حاجات واكيد انتوا عرفتوا الكلام ده اكتر في ال community. لازم تتكلم عن Predisposing Factor لازم تتكلم عن Causative Organism وعن Root of Infection بالنسبالي في Lacrimal Sac Most common predisposing factor is obstruction of de nasolacrimal duct Zoals ik me zei, ik heb obstruction in een meekje van in de jaren is predispose dat het secondary bacterial infection en lacrimal sac is stisna Root of infection is normal flora ou bacteria die mevrouwt اللي موجودة في الكونجنجتايفا شاك وبالتالي الكوزاتيف ايجنت او كوزاتيف اورجانيزم بتاعي هيبقى البكتيريا اللي انا ممكن الاقيها على الكونجنجتايفا زي الستاف زي الستربت وفي بعض الحالات هي نيومو كوكاي دلوقتي انا عايز اقسم داكروس الدكريوس ستايتس انا هقسمها لك على حسب العناوين اللي احنا هناخدها عندنا هشملها لك داكروس ستايتس تحصل في واحد كبير Adult Dachryocystitis أو Dachryocystitis تحصل في عيل صغير هسميها Infantile Dachryocystitis وخلي بالك في Infantile Dachryocystitis Most Common Cause هو Neasolacrimal داكت Obstruction Congenital Neasolacrimal داكت Obstruction عشان كده لو جالك في الامتحان سؤال Infantile Dachryocystitis أو سؤال congenital meatal lacrimal -like duct obstruction الاثنين اجابتهم واحدة نبدأ نتكلم الأول عن الاكوت داكريوس ستايتس. دي عباره عن اكوت سابريتيف انفلاميشن اوف ذا لاكريمال ساك اكوت انفلاميشن في اللاكريمال ساك بيكون لي باس سابريتيف انفلاميشن الايثيولوجي بتاعي زي ما قلتلك هتكلم عن الثلاث نقط بس شيل منهم root of infection لأن root of infection واضح ومعروف بالنسبة لأي infection في the external ocular surface. The predisposing factors عندي اثنين: nasal lacrimal duct obstruction و chronic dacryocystitis. هنعرف كمان شوية ان the دي مشكلة حالات كتير جدا ما بتخفش. اللي بيجيله acute هيحصل له recurrent dacryocystitis بعد كده اللي بيجي له غالبا ما هوش هيخف ده هيفضل بchronic dacryocystitis ويحصل له بعد كده acute on agents زي ما اتكلمنا very common نسيت اي حاجه اي inflammation في الاكسترنال اوكولار سيرفيس الستاف العيان ده بيجي يشتكي لك من ايه والله على حسب الحالة هو ممكن يبقى mild decreases ممكن يبقى mild case وممكن يبقى severely ill patient ممكن توصل ان الpatient ده هو تيجي لك بفيفر يجي لك بgeneralized toxic symptoms fever anorexia headache malaise العيان دوت بيشتكي من severe pain يشاور لك على الميديا medial على the يقول لك في واجع جامد هناوت ممكن يجي بswelling عند the medial وفي الاخر ممكن يحصل له epiphora وكلنا جدنا circle acute dacryocystitis المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن ال ايه الساينز اللي هتشوفها على البيشنط بتاعك اول حاجة tender swelling of the lacrimal sac وهنا عايز اوضح لك الفرق ما بين كلمة pain و tender pain is a symptom tender is a sign pain العيان بيجي يشتكيرك لك انا حس بوجع نعمة كلمة tender معناها انك بالكومبريشن بتاعك ضغطت بصبعك فالبيشنط حس بالوجع انت لما بتيجي تضغط على medial cancer of the eye الpatient بيحس بوجع، فده بسميه tenderness وبشوف اللي swelling في مكان اللاكريمال ساك الحاجة التانية marked edema and redness of the skin over the sack the acute inflammation فيه edema فيه redness فيه swelling الايديمة عندي ممكن توصل ان يحصل لي eye lid swelling and edema ممكن تلاقي جفونه كلها منفوخة فيها ايديمة الاي ليد زي ما عرفنا في الاناتوم بتاعه كان كله soft tissue ده سهل جدا ان يحصل فيه ايديمة والنقطة ضعيب بالذات حكاية المارك ايديمة ده هيت بتدخلني في differential diagnosis مع حاجة زي viral conjunctivites مثلا لان بيبقى فيها اديما اند سويلنج اوف ذا ايليد في الساينز الريجرجيتيشن تيست كلمنا المرة اللي فاتت وقلنا انك بتضغط بالاندكس فينجر بتاعك على مكان اللاكريمال تشيك وبتبص على اللاكريمال بانكتا تشوف ايه اللي هيطلع لك منها في حالة اكيوت داكريوس سايتيس ذا سابيوراتيف يعني بيتكون بس لما اعمل ريجرجيتيشن تيست هيحصل لي reflux of pus ممكن يسألك في الشافة ويقولك ممكن الـ Regurgitation Test يبقى negative في حالة acute decrystitis له آه لو حصل إن اللاكريمال كان اللي تسدد وهي هتسدد بإيه؟ هتتسدد بحالة اسمها percystitis زي ما الايلد كلها عبارة عن سوفت تيشو اللاكريمال ساك كمان كل اللي حواليها صفت تيشو سهل جدا الانفكشن اللي جواها يحصل لها سبريد للسوفت تيشو اللي حواليها ويبدأ يكون لي قص ويبدأ يهيل بفايبروزس والفايبروزيس ديوت يضغط على اللاكريمال كانليكيلاي ويسدها ده اللي انا بسميه بيري سيستايتس ان اللي عن النقطة اللي بعدها لان في انفلاميشن حوالين اللاكريمال ساك بقى في باس والباس ده ممكن يعمل لي ابسس الابسس هقوله مرة في الساينز وعايزك تقوله مرة كمان في الكومبليكيشنز انا عندي الكومبليكيشنز بتاعتي خمس حاجات هتكلم عن ثلاث انواع من الانفلاميشن و مع بعض نقطتين مع بعض النقطتين اللي مع بعض نخلص منهم الاول اول حاجة لاكريمال فيستولا الحاجة الثانيه بايوسيل ايه اللي بيحصل في اللاكريمال فيستولا زي ما قلت لك الاكوت باكليوسستايتس ده عباره عن اكوت سابيراتيف انفلاميشن بيكون لباس باس لاكريمال ساك بتبقى مليانه باس جواها الباس يقعد يتراكم جوه اللاكريمال ساك وهو بيضغط على الولز بتاعها ويضغط على الانتيريور وول ويضغط على الالسكن اللي قدامها يعمل فيهم بريشر اتروفي اي جزء فيه اتروفي بيبقى ضعيف جدا سهل ان الضغط اللي جوه اللاكريمال ساك دوت يفرقعها لاكريمال فيستلا is anterior birsting of the lacrimal sac through the skin يبقى فيه فتحة بتوصل لك ما بين اللاكريمال ساك وما بين الالسكن اللاكريمل فيستولا في الأكيوت داكريوسيستايتس هتطلع لك بس لما يحصل سابسيدنس أوف داكيك لما الأكيوت أتاك تخف هتبدأ تطلع لك تيرز هتبدأ تطلع لك دموع هتعمل لك إبيفورا النقطة الثانية هي بايوسيل زي ما اتفقنا النزولاكريمل داكت أوبستراكتد مسدود وده كان predisposing factor انه يحصل ده انفكشن في اللاكريمال ساك لما حصل انفكشن في اللاكريمال ساك بدأ يتكون باس الباس ده بيتصرف منين بيتصرف من اللاكريمال كاناليكيولاي ويطلع من البانكتا طب افرد ان انا سديت لك اللاكريمال كاناليكيولاي ايه اللي هيحصل اللاكريمال ساك هتعدت مالا باس هتتملى بس وتبدأ تعملي لي سويلنج محترم السويلنج اللي, اللي مليان باس دهوت بسميه بايوسيل وهنا عايزك تفرق ما بين حاجتين عايزك تفرق ما بين كلمه بايوسيل وعايزك تفرق ما بين كلمه لاكريمال ابسس اللاكريمال ابسس دهوت هو ما هوش مكانه في اللاكريمال ساك ده مكانه في السوفت تشو اللي حوالين اللاكريمال ساك maar het is de juist van de lakrimal sac met bus wat zijn de 3e enwaar de inflammation die we hebben om te zeggen over het complicationen? het eerste is orbital cellulitis orbital cellulitis is acute operative inflammation of the orbital soft tissues wat is die? ال soft بتاع الأوربّت عن ال soft بتاع العيند غشاء رفيع جدا بسميه الأوربّت السبتم سهل جدا إن ال تتنقل من ال ساك sac ال peri lacrimal soft tissue لل بتاع العيند وسهل جدا برضو إن ال تتنقل من ال soft tissue of the تنقل على الصفت تيشو بتاع الأوربت وتعمل لك أوربتال سيليولايتس الأوربت دوت زي ما يكون علبة مقفولة تخيل ان انت قاعد بتملة جواها باس ايه اللي هيحصل؟ الباس دوت هيتغطلك على كل حاجة جوا الأوربت ده يهميني الكمبريشن دوت يمين الضغط ده اه لو ضغط على الأوبتك نيرف لو ضغط على الأوبتك نيرف هيعمل أوبتك نيرف أتروفي وتنتهي الحالة بblindness يهمين الorbital cellulitis في نقطة كمان اي انفلاميشن في الدنيا بيبقى فيه vasodilatation بيبقى فيه congestion of veins بيبقى فيه slowing of the blood flow rate البلود فيسلز أو الفينز اللي مشى في الأوربّت بتوصّل لي في الآخر على حاجة اسمها الكثيرنوس سينوس. لو انت ببطّق سرعة الدم في الفينز اللي موجودة في الأوربّت هبطّق سرعة الدم كمان في الكثيرنوس سينوس. وده هيعمل لي حاجة اسمها كثيرنوس سينوس ثرومبوزس. هناخدها مرة في الرمض هنا في الشابتر بتاع الأوربّت وهتاخدها بالتفصيل أكتر في إيه النتيج إذن لا. في ناس بتسأل إلّا هيعمل لي سرطان في الكافيرن ساينس هقول لك في زمان خدت حاجة اسمها فركاوز ترياد كانوا ثلاثة فاكتورز بيساعدوا أن يحصل سرطان في أي مكان في الجسم. I will نقطة فيهم كانت استعماشون من الدم. النّسرعة الدم سرعة سريان الدم متألّم. كان عندك تو فاكتورز تانيين. الحاجة الثانية كانت Increased viscosity of the blood الحاجة الثالثة كانت endothelial cell injury انا عندي هنا المشكلة عندي ان stagnation of the blood في الكافيرناس ساينوس النوع الثاني من الانفلاميشن اللي عايزك تتكلم عنه في الكوملكيشنز بتاعه الأكيوت داكريوسيستايتس هو كورونيك داكريوسيستايتس زي ما قلتلك البيشنط بتاع الأكيوت داكريوسيستايتس غالبا مش هيخف. هيخرج من الاكوت يفضل عنده على طول كرونيك داكريوس لحد ما يجي له يوم ويدخل في اكوت ابيسود تانية وهكذا عشان كده هعرف في التريتمنت مهم جدا انك بتمشي العيان على ميديكال تريتمنت لحد ما الاكوت اتاك سبسايد بعد كده تدخله تعمل له داكريوس سستو تشيله او داكريوس سستيكتومي الساق كلها ليه ما بيخفش العيان غالبا؟ لان السبب نيزولاكريمال داكت اوبستركشن النيزولاكريمال داكت ابستراكشن في الناس الكبار في الأدلت صعب جدا انك تعالجه ولو عملت له بروبينج this usually fails زي ما اتفقنا وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ثالث نوع من انواع الانفلاميشنز هو اللاكريمال أبسس او تقول عليه بيري لاكريمال أبسس كده اخذنا الكمبليكيشنز اتنين اخوات مع بعضهم وثلاث انواع من الانفلاميشنز اتنين اخوات البيو والفيستولا وثلاث انواع من الانفلاميشنز الاربطال سليولايتس الكرونيك باكريوسيستايتس واللاكريمال أبسس جيد الوقتي دورك انك تعالج البيشنط دوت هتعالجه ازاي؟ زي ما لك مشي على ميديكال تريتمينت Lap het maïs al of de acute attack, de hal DCR. During the acute attack, antibiotic de infectie organisme, hal antibiotic. Abli ik antibiotic, of antibiotic, لكن هنا عايزك تقول السيستيميك أنتيبائيتك الاول في الأكويت باكروس ستايتس، لوكال أنتيبائيت ك alone has no role. it's not effective without سيستيميك أنتيبائيت. لازم تدي سيستيميك أنتيبائيت. هتدي. سلختشن of أنتيبائيت. Antibiotic. عندي أنتيبائيتس كتير جدا. هنا بيدخل عندي فاكتورز كتيرة في ان انا اختر الانتيبيوتك بتاعي هل هو infant؟ هل هو عيل صغير؟ هل هو child؟ هل هو adult؟ في العيال الصغيرين الاموكسيسيلين والكلافولينيك أسد مفيد جدا في الادلت غالبا هيحتاج سيبروفلوكسسين ابدأ مع بسيبروفلوكسسين احسن في فاكتورز تانية هل العيان دوت عنده مايلد إيلنس؟ العيان دوت ما معندوش جينرال مانفيستيشنز هل هو كويس؟ ولا هل هو سيفيرلي إيل؟ هل هو فيفيرش؟ لو هو عنده مايلد إيلنس ده كفاية انك تعالجه في الاوت بيشنت لك كل يوم او يومين عشان تطمن عليه كفاية انك تديله سيستيميك أورال أنتيبيوتكس هل هو سيفيرلي ال ده لازم يحصل تعمل له لازم تدخله المستشفى لازم تدي له انترافينس انتيبايوتكس النقطه الثانيه في ال medical treatment هي الهوت فرمنتشنز وديت كلنا بننساها مش بس في الامتحانات بننساها في البراكتس كمان الناس تفتكر القطره والمرهم والرأس والأدوية وتنسى حكاية الكمدات دايت مع ان الفومنتيشنز دايت جزء مهم جدا من التريتمنت. تالت نقطة مكتوب عندك لوتينز تو كلير باست اللوتينز دايت عشان خاصة يخصي البيشنز يخصي بيها عانيه هتكلفه جامد محدش هيسمع كلامك لو كتبتها له محدش هيقدر يشتريها هنا قول له اخصي عينك بمية من الحنفية ما تدعكش في عانيك كفاية ان هو يخسل عينه بمية الحنفية مية عادية جدا في الأكيوت فيز او في الأكيوت أتاك مش مسموح لك انك تدخل قط العمليات الا في حالة واحدة بس لو تكون أبسس والأبسس دوت بأبوينتين it's about to perforate لازم تفتح الأبسس دوت incision and drainage of the abscess وخلي بالك في بعض الناس بتتكلم دلوقتي تقول لك ان انسيجن فوق اللاكريمال حتى لو ما فيش ابسس ده بيقلل पेन بي ريليف البين, البين قال لك دوت بي ريليف التينشن اللي موجود في السوفت تيشوز اللي حوالين اللاكريمال وبالتالي بيقلل البين طبعا في النهاية ما تنساش تديله أنا الجزك ما, تد... ما تنساش راس عشان خاطر السفير بين اللي هو بيشتكي منه. وفي الآخر attack, اعمل له DCR. ولو كان عمل fistula اعمل له fistullectomy. في الامتحان ما تكتبش DCR كده وتزكوت إن ال DCR زي ما شرحناها المرة اللي فاتت من الموضوع بتاع Chronic هات صفحه 36 وانقل الكلام اللي مكتوب على Dacryocystorhinostomy وحطه تحت كلمة DCR في التريتمنت بتاع الاكوت دكريو سايتيس نبدا نتكلم دلوقتي عن الكرونيك دكريو سايتيس فاكر الاكوت دكريو سايتيس وانت هتلاقي الكرونيك سهل جدا ويا ريت لو تعملهم في جدول Zoals ik je al zei, maak de entropion en de ectropion in een tabel naast de acute dacryocystitis en de chronische in een tabel is chronische ontsteking van de lacrimale sac, secundair to obstructie van de nasolacrimal duct. Wat betekent dat? factoren. De eerste duct. الأكيوت كان في ال-Predisposing Factors بتاعته Nasolacrimal duct obstruction و Chronic Dacrylocystitis هنا في ال-Predisposing ال Factors Nasolacrimal duct obstruction و Acute Dacrylocystitis Causative agent في الأكيوت كانت Staph و هنا Staph و Strip خلي بالك أن 80% من الحالات هي المست كومن Cause MSQ. حاجات تانية ممكن تزودها اه في اشهر chronic inflammations في الطب ودي حالات rare ايه السمتومز بتاعتي البين خلاص خف السويلينج خف تقريبا في معظم الحالات فضل عندي الابفورة وحصل عندي ديستشارج. سواء ميوكو بيرلاند دستشارج من الكرونيك داكروس سايتيس نفسه او ديشارج من الكرونيك كونجنجتيفايتيس لان زي ما اقولك في الكومبليكيشنز كمان شويه بيحصل كرونيك كونجنجتيفايتيس العيان دوت بيشتكي ان عينيه بتعمص يقولك لك دايما فيها عماص دايما اجي عند ال... عند الحته اللي جوه دايات قصده على الميديال كانسس الاقي فيه شويه عماص ناشفه كده دوت عليها ايه ساينز نمرة واحد red and hyperemic inner cancers سببها ايه سببها chronic conjunctivitis الحاجة التانية ممكن تشوف swelling of the lacrimal sac ليه العيان دوت ممكن يحصل له ميوكوسيل البرسيستايتس بيزيد قوي في chronic decrylsystitis ليه العيان حصل له acute attack 3-4 مرات حصل فيبروزس حوالين اللاكرمل ساك وحوالين الكانليكيولايت شدد ممكن قوي يكون عنده ميوكوسيل ممكن جاستن اللاكرمل ساك بقت بلبهه اللي تحت صباعك تعالى كده اعمل له تيست حاجه من الاثنين يا بوزيتيف يا نيجاتيف في الاكيوت كان اساسي او الكومن ال او الحاجه البيزك ان هو يبقى بوزيتيف إنما في الكرونيك يا إما يا إما يا بوسيتيف يطلع لك ميوكس أو يطلع لك بوس يا إما نيجاتيف لو حصل لك ميوكوسيل وخلي بالك إن الإنسدنس بتاع الميوكوسيل أكتر بكتير من الإنسدنس بتاع البرسيستايتس عشان كده قلت لك في الأكيوت الأساس إن الريجارجيتيشن تستيب أبوسيتيف والبرسيستايتس ده إكسيبشن ده استثناء إنما هنا بقول لك ممكن وممكن ايه الكمليكيشنز بتاعتي في الأكيوت اتكلمت عن اتنين اخوات وعن تلات انواع من الانفلاميشن في الكرونيك برضو هتكلم عن نفس الاتنين الاخوات وتلات انواع من الانفلاميشن نمرة واحد فيستولا فورميشن نمرة اتنين بايوسيل او ميوكوسيل خلي بالك ان ده كرونيك انفلاميشن الدستشارج بتاعي بقى ميوكايد اكتر منه ان هو بيرلنت طب ايه تلات انواع الانفلاميشن دول هما المختلفين عن الاكوت اتاك ياما اما كرونيك كونجكتيفايتيس الحاجه الثانيه هايبوبيون يعني ايه هايبوبيون التسر هناخد في الشابتر بتاع الكورنيا بإذن الله ان الهايبوبيون التسر دي عبارة عن نوع من انواع الالسراتيف كراتايتيس انفلاميشن في الكورنيا اسمه كراتايتيس بيعمل لك بس في حاجة كاراكترستيك للألسر ده هي اسمها هايبوبيون يعني باس في الانتيريور تشيمبر عشان كده سميتها هايبوبيون ألسر طب دي اللي بيعملها؟ دي اللي بيعملها نيوموكوكاي اللي هي سبب 80% من الحالات بتاعت الكورونيك داكريوسيستايتس النوع الثالث من أنواع الانفلاميشن حالة خاصة شوية حاجة اسمها اندوفتالمايتس Inflammation of the inner ocular structures. De globe En ليه الـ Perilacrimal Soft Tissue بتاع الـ Eyelid بتاع الـ Orbit إيه اللي جوا العين؟ اللي هيدخله جوا العين إن, إن أنا هفتح العين عشان أعمل جواها عملية الـ Endosalmitis following chronic dacrylis ده ما بيحصلش إلا بعد الانترا Intra-Ocular واحد كان عنده كرونيك dacrylis ودخل يعمل cataract مثلا الأورجانيزم هيلاقي فتحة في العين هيبدا يدخل منها الجوة ويعمل لي الاندوثالمايتس طبعا في الكمبيكيشنز ما تنساش آخر حاجة مشكلة الإبيفورة احنا تكلمنا كتير قوي المرة اللي فاتت عن الإبيفورة وتكلمنا أكتر عن الفيشيس سيركل إبيفورة تعمل لي إجزمة تعمل لي إكتروبيون دي تالت مرة تقريبا نشرحها لو جالك سؤال في الامتحان اسمه Evaluation of a Case of Chronic Dachryocystitis في ناس كتيرة ثابتهم حلتوش قالك العنوان ده مش عندي في المذكرة مش موجود لو جالك السؤال ده هوت اكتب فيه كل حاجة في الدachryocystitis وما تنساش تنقل investigations بتاعة الإبيفورة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت تنقلها وتحطها مع chronic decrystitis دي من أسباب الإبيفورة فلو العيان جاي لك بيشتكي من وطري آي انت هتوصل ازاي انه هو chronic decrystitis هتوصل عن طريق الinvestigations بتاعة الإبيفورة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت Regurgitation test الجونز تيست، بلين اكس راي والدكتروسستوغرافي والسينتيلوغرافي. تريتمنت هعالج البايشنت ازاي؟ انا الهدف من العلاج بتاعي في حالة كرونيك داكتروسستيتيس حاجتين الحاجة الأولانية، restore communication between the lacrimal sac and the nose. والحاجة التانية تريتمنت of infection. ليه ما حDTDش تريتمنت of infection الاول؟ لان بكل بساطة لو انا عالجت الانفكشن والانفكشن راحت فعلا وده على فكرة صعب جدا الانفكشن هترجع تاني لان النيزولاكرمال داكت لسه مسدود عشان كده لك انا عايز الاقي طريقة اصرف بيها الدموع من الاكرمال ساك على النوز في التريتمنت بتاعي هحاول اعالج السبب بتاع الابستركشن واعمل له عمليه من الاثنين يا داكريوس ستورينوستومي يا داكريوس استيكتومي وتكتبهم وتسمعهم من الشرح بتاع المرة اللي فاتت اخر حاجة عندي النهاردة اللي هي الانسانتايل داكريوس ستايتس او اللي انا بسميها كونجنتال نيزولاكرمل داكت ابستراكشن في ناس على فكرة ما بتحبش الاسم دوت يقولك لك النيزولاكرمل داكت نورمالي هو ما بيبقاش مفتوح ساعة الولادة انت عارف اي تيوب او اي امبوبة عندك في جسمك كانت متكونة اصلا امبوبة مصمطة وقبل الولادة بيبدأ يحصل فيها بتبدأ تتفرغ من وسطها عشان تبقى مفتوحة وتعديلك اي حاجة هتمشي فيها بعد كده قال قالك ان نيزولاكرمال دكتوبستركشن دهوت ده برضو ما وصلت لنا ده أنبوبة مصمّطة وبيبدأ إيحصالو كناليزيشن من فوق لتحت من ناحية الأكرملساك وينتهي في النوز. قال لك البروسيس ده هيت بتبدأ بفوربرث طب ساعات الولادة أول لما العيال يتولد. قال لك معظم العيال اللي بتولدوم ما بيكونوش خلصهم الكناليزيشن بتاع النيزو الأكرملزاك بتاعهم. عشان كده في ناس بتحب تسمي الكونديشن دهيت بتحب تسميها Delayed Canalization of the Nasolacrimal duct انا قلتلك دلوقتي ان الكناليزيشن بيدق من فوق لتحت يعني اخر حتة The last portion of the Nasolacrimal duct to canalize is its most lower part عشان كده في الاتيولوجي بتاعي Imperfect Hasner's valve ده هو الموست كومن طب ايه تاني ممكن يسبب لي النيزولاكمل داكت في عيل زي دوت كل الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت تروما كونجيشن فينا كونجيشن طبعا حاجات رير في عيل صغير رير جدا بس انا عايز اقول لك النيزولاكمل داكت مش شرط ان هو يتسد ده الامبرفوريشن بس هو ده ده المست كومن كوز مش عايز اقولك almost always بتبقى due to امبرفوريت هاسنارز فالف ايه السيمتومز بتاعتي ايبفورا الامة هتجيلك بالعيد تقولك العيل ده عينه بتدمع. two to three weeks after birth ما تجيلكش ابدا في اول يوم ولا في ثاني يوم ولا في اول اسبوع ولا بعد عشرة ايام لازم مش قبل الاسبوع الثاني ليه لان بكل بساطة مفيش تيرس مفيش دموع عند العيل لسه مولود الدموع بتبدأ تتكون من اسبوعين لتلات اسابيع الله طب العيل دا عايش ازاي احنا كناس ادلت احنا محتاجين التيرز عشان نعمل لبريكيشن للموفمت بتاع الايلد على الجلوب بتاعنا انما العيل محتاجة في ايه العيل قاعد في بيتهم نايم طول النهار وطول الليل تقريبا ما هواش محتاج الدموع عشان كده تكوين الدموع بيتأخر لحد الأسبوع التاني او الثالث. ودي هتفيدني في حاجة هاخدها في شابتر الكونجنكتايفا هقول لك في حاجه اسمها افثال ميان ده نوع من انواع الكونجنكتفايتس اي نوع من انواع الكونجنكتفايتس يحصل لعيل عنده اقل من 28 يوم هقول لك اي سكريشن او اي من عين طفل اقل من اسبوعين لازم تاخده على محمل الجد. لازم تعمله انفستجيشنز لازم تاخد بالك منه لان مفيش تيرز السكريشنز دي جات منين؟ دي أفثان من النوتورم دي مشكلة عالج الطفل دوت الساينز اللي عندي اول حاجة positive regurgitation test هتيجي تضغط على مكان اللاكرمالساك هتلاقي في حاجات طلعها لك من البنكتاي هيتلع لك اما clear fluid جاست إنها تيرز كانت متخزنة فيه ساك تيرز عادية جدا ما حصلش لسه عليها انفكشن ما فيش فيها اي مشكلة يا إما حصل انفكشن فيطلع لي ميوكوس أو يطلع لي حتى فرانك بص ساينز التانيار كارانت كونجنكتفايتس تريتمينت بتاعي زي ما قلت لك في الإبيفورة المرة اللي فاتت وين اللي التريتمينت من التريتمنت بتاع الكونجينتال نيزولاكرمال داكت في الابيفرا. قلتلك بتبدأ به الهايدروستاتيك مساج ما نفعش اعمل له بروبينج وضيلاتيشن دي حاجات نجحة جدا البروبينج بالذات لو اتعمل في خلال اول سنتين من العمر ده بيبقى لو لجريت ساكسس ريت وعلى فكرة عايز اقولك على حاجة تمانين في المية من الانفانت اللي بيتولدوا وبيكون عندهم تمانين في 80% منهم بيخفوا سبونتانيواصلي بيخفوا لوحدهم في نهاية السنة الاولى من العمر 20% بس اللي بحتاج ان انا اتدخل معاهم اللي بحتاج ان انا اعمل لهم بروبينج ومن ال20% دهوهم اقل من 1% بيحتاجوا ان انا اعمل لهم في كلمه اخيره عايز اوضحها لك هي رقم خمسة في التريتمنت هي ايه فكره البروبينج فكرة البروبينج ان انا بدخل بحطة حديدة وباجي بوصل لاخر النيزو الكرمال داكت ولو في هاسنر فالف هزق حطة الحديده داية عشان تخرم لي الهاسنرز الامبيرفوريت هاسنر فالف وبعد كده هشيل الحديده او هشيل البروب ده هوت وهسيب اللكرمال دريند سيستم زي ما هو افرد ان مفيش عندي complete obstruction ده الحكايه كلها في عندي Partial Obstruction في عندي Dacreostinosis Just ان انا عندي Stenosis في النيزولاكريمال Duct انا بالطرقه دي محتاج بيلاتيشن هوسعه ازاي ال Repeated Probing ما بحبوش قوي وممكن يبقى Hazardous ممكن يبقى Dangerous فالناس فكروا قال لك والله انا ممكن اجيب انبوبة سيليكون تيوب وعمل بيها انتيوبيشن واوصل لحد النيزولا كريمال داكت تحت خالص واسبها في مكانها اسبها اسبوعين اربع اسابيع ستة اسابيع لحد ست شهور بعد ست شهور لما اجي اشيلها هلقي النيزولا كريمال داكت وسع على قد الديامتر بتاع السيليكون تيوب اللي حضرتك حطتها فوق كده بيتعامل دلوقتي حاجة اسمها بالون Dylatation زي البالون Dylatation of the Croners بقى عندنا في الرمض دلوقتي Balloon Dylatation of the Nasalacrimal Duct